الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان المجرمين في عذاب جهنم خالدون فاستمعوا ايتها يا رب العالمين بع سواك ساكرا عبادات يا ربي الدنيا الى اوكس اعمال صالحك يا ربي اوكس ادريستي وكم عندي بدين يا ربي عبد رب العالمين العالمين دا رب العالمين الدنيا لا شدة لها تبوش هو شدة جل هو بحسي جهنم بحسي, بحسي وا بخشی واکاسه که داره خوش نه خوشی دار روز قیمته و بخشی واکاسه دکه داره نه نخوشی و عذاب دار. دوما بهتره یک جدا کنن و دوما دیار ببید که فرق و جدایی چند مأزنا ما بین واکاسی و عبادت رب العالمین که در دنیا ادا خدا خوب ناسید و ما بین واکاسی رب العالمین ناسید و به بناها و خرابیا برده وام بدو سرند ببری. بهند رب العالمین چیز اینه آو ملوثت دنیا دارم جرم بینه، و جرمکرین، کفرکری، شرککری، باورین اینا پو آیات الهی خدا اینا اینا خاله، باورین اینا حدیثه بعمری صلی الله علیه و سلم و مجرمان، آو کس استیزات طرناپ آیات الهی که الله علیه و سلم، آو کس بینید هند که باوری به بینید، هند کهش باوری به نینید، این حديث و آیات رب عزیز رحمه و باشیه میماند پس از هم ایمان پناهینی و این بازی پناهینی ولاده حد کشورعیه اول واریاسای و قانون بدل دنای این تندیات در ایمان پناهینی و بازی پناهینی چوبنیه اما این حديث بجی کج نکش بحشت رب عمل خوش بس اف اینا بلاد خود عاشقند صیه کی ن رب عمل خوش بس راهنده اف حديث کسایه حب انبه الله علیه وسلم يجب أن نفيد إيمان بين أما هو حديثة بحسي دسبرينتك كأ... أو كاسي دزييرتك كأ... وحد دي شرعي سرى كالكتسبرين نا بإيمان بي بينين وطن داتية هذا هو مجرم إن المجرمين أو كاسي باشرون أبكاد هذا هو رب العالمين بيجي أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض أو آية أو حديث بحسي رحمتك كأ... هر بحسي بين دي شئ كلي وأباش رحمة رب العالمين مدابة ه که به گناهای بودی مروری، اول زینه افکت، اول دزیفکت، اول بختانی افکل کیفکت، هک گناهایی سر بیمی تبهات آرژا قیامت و مستحق جهنم کاستحموله نیاکه. و عذاب جل جل کمازنه رضاعلرحمة به دبری. یکو تیاوک سیباد جریمه وید مازنت در دنیای دا. و حد که دانای مقابله ده آف حد و احتساب دل جهنم خلاص بيتو و گناهایی سری مروری نامی. و هند رضاعلرحمینی. آب و ایمان داره ای داره. آو مرغه کافر بتوانف کافر، آد بی دزیاب که دسیل نبرند حدیشرعی سرانا کن نکافره. آو کسی زینو ابرت نکافره، آد بی دو کافر میت جدال نآدند. او حدیشرعی سرانا کرد. بو چونکی رب العالمین ایماندار خوشتره. هد کو نه کردو، جریم کم ازنیش کردو، وقناه کم ازنیش كفاره تداناي denyada bu aqobaka danay bu darajat amat azab nadad naq'a va jahannemiha tajawuz e iman pehnde ke bini dunde ke nayinit u bari ham hnde ke ayat u bini dunde ke nayinit u bari ham hadithat paygamberi sallallahu alaihi wa salam ke pebini tu u hnde ke bini init har kram al amin panay lad bijit va yuridun an yattakhidu bayna dhalika والله امّا نه واقیفانه اینه، نه واقیفانه نشونه کنی اینه داره، نه خوده گوییه، نه پیامبری صلی الله و علیه و سلم گوییه، نه صحابت پیامبری سر بینه، نه هر چهار مذهب سر بینه، کس سر داره کنالیه، ریکه کدینه، آیویده بشه دعاست هم حقتر مواسهم، هم عادلتر مو، هم آرامترم، غریکه کنیا. رب العالمین بعث فانات کبز، الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض ويريدون يتخذ بين ذلك سبيل رب العالمين أولئك هم الكافرون حقا That the Creator is not in a way right now I just said whatever by the 점 is coming to us Then this is a moment to prove in uni and bring interest to our community This is life rather than readingили This is God of justice This is courage To service the two kings To try it for Кол度 The world where you decide بجد الله أذا تزكي أيبك لربك تأرَب عن بجد الله هم الكافرون حقا من في الكافر الحق أفنى أفنى كيف تناقضين وكيف فخوا أدلبي بغيت الإيمان بيني أدلبي نغري الإيمان بيني يتباهي بيني تفسير الصديق للتو وحديث هذا بجد الله أنت شبهنيه وحديث الله صاحب الأنبياء الله وسلم أفنى رجع قيامة ربعين بجد إن المجرمين في عذاب جهنم رجع قيامة للناس عذاب جهنم ربع عالميه ما كما اصلينا زيد اداره حالي دونه هتا هتا هتا هتا هتا هتا هتا هتا هتا هتا هتا هتا هتا هتا هتا هتا العالمين هتا هتا هتا هتا هتا هتا هتا هتا هتا هتا هتا هتا هتا أما ملوغك إيمان هبيت ودقال هندي دو كبائر كربن بس شرك ناكر بيت كفر ناكر بيت قناحي ديها بني الماظم أما هكا بشتجهنا مجدى حتى هتنا في جهنم دانا بيت واختي عذاب وقفار رب العالمين درح ما خبه دابت ودئين تدري وبدأ الناب بحشدة أما أبيت حتى هتنا في جهنم دانب أو أبي مشرك بيت أو أبي كافر بيت أو أبي كريا شريك يا رب العالميني واصدنا إما بينهوا رب العالمين، في عذاب جهنم خالدونا. حتى هتا دي الناب دبن هيا ونهات ندر هيا ونبمران دنا جهنمي شيا لا يفتر عنهم يعني لا يخفف عنهم نايته سبكرا عذابه جهنم سروا نايته بمران دي الججرة وبيجي والله فلان داني بسفكرا او فلان وحتي بسفكرا نبالعكس رب العالمين اهيته سورة النبأ ده بيجي فذوقوا فلن زيدكم إلا عذابه قال يا أهلي جهنم هي بيجينا بنبونكو بيته زيدة بس عذاب العظام الشراب رجل هي تزيدك وهذا هو كمده جهنم هتا هتا هي عذاب واش هتا هتا هتا هتا هتا زيدك رب العالمين وليقار زيد محمود الصلمان كأباء إيكلتون ترين نخوشترين وماثترين آياتات وأكجاباب أهل جهنمي واختراب العالمين داتا باشتفى ذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إذن ينبن عذابه هنقوي هو أما روش بروش دهت عزيلا كرم شب بروش دهت عزيلا كرم عذابهم بربي لا يفتروا عنهم نايتا سبكرا نايتا وهم فيه مبلسون أهل جهنمي, جهنمي يتبهه بيبن. بيبن هاتنا داري يتبهه بيبن البمران داري جهنمي خاریج بهیه بیبید قلب بهیه بیبینه چقدر عاجزیا کو خامکو عذاب کا جلگ جلگ مازن یادت داره لطفا هم فهم فیه مبلیسونه. ربع این بچید. اون نفر جهنم دا هم عاجزیا و خام و بهیه تشه بینیه. مروق دنیا دا بلکی کهیت النف عذاب کداست. کهیت النف مازن بوده. دشمنا کی مازن و سالاتی نا خویشه کغه را کوم ازم بیت بو ویمیروی اما ویمیروی جره هیک اکی ایمان دا می دیو هید هیو هید به بیت عبد العالم رجا قیامت دبن به هم خانی نسیت هیو هیب هنده ی بهو نی عبد العالم بشفا به راکت بلک انه د مصیبت راخد هیو هاین هنده د مای ک دیو روجکن دیم میرید، روجکن ماتی صوابید و اف ایش و اف خام و اف بچمن و اف مصیبتا تو سرنامینه که مرو با که باج بیتو و مرو با که اهل ایمان بتو و عبادت رب العالمه تنکری. آبنا عفیه یا هی. اما اهل جهنم نه و جهنم داره چیه بینی؟ نهی بیها که دیماي که شلابی عذاب دی خلاصه. نهی بیها که روئیتی دی خلاص کدوم اینت داره؟ نهی وی آن ده هیا که میرید و هدین خلاصه وهم فيه مبليسون يعني يتبه يبين الهموتش تاكي وتاجيخها معاجزيا نغد الوذا وما ظلمناهم رب العالمين بجد أم مش لناك ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلامي للعبيد رب العالمين شو جاء الظلمين كاسي كافر كافرها ما ماصرها رب العالمين ظلمي لناك كانت قناح كرين هنت لعذاب دازياتريش عذابنا للقاتل کس چجور ازیاتر گناه خونه هی تعداد دان. بلع قسم ربعمین بوست وقتیش کرد. ربعمین جورهایی لخوشش بی. اما کتبیش بویت ازیر کرد. چجور نهی ازیر کرد. و ماسترین دلی سر هدی آبای وقتو خیرکت کی و حسنات کت کی و باشکت کی. رب العالمین بوتهای کنان بیت. کمترین حسنات اینا بیت ذهن. حتی هفصدا. حتی رب العالمین هیش تو زیات رج اما هری گناه حکی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 هكامربي عملك صالحكه ان الحسنات يديرنا سيات هكامربي شولاكه شو لك هنوات المسنوات عمد ش جابشي شاسعته هكامربي هاته بنكروش عملي صالحكه هني جناحكه هاكا بهذا الاسم جامديه الاسم اثنين درسين زومين كاسينوكا ها ها ها ها ها ها ها ها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 هل وكي بيغم بربيجي صلى الله عليه وسلم ورب العالمين آيات القرآن الشئين آخره وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريته واختر رب آدم شئكري رب دستك هي يلايق ذات رب العالمين السماء عليه والسلام آدم عليه والسلام همو هنجي هاتنا بركه ادمي همو راح دوات تشكم بي عمر برساله الله عليه والسلام نديبا كل اميريت أو تشكي اوي زار ونوي تشكي دوامو همو هاتنا بلا وكرم برمبري ادمي عليه الصلاه والسلام ويرى دار العالمين عندكم والدتي قتي رب العالمين قتي الست بربكم من ومن خلقنا هنا واس بس يستحق عباده نيما من هنجي تشكي لبوند دعوات امتن بكنسنا لشيجلما مهما هما هنجي ما شاهد يداي وما في عهود جرب العالمين داي ما يقولي بلا شهيدنا ما يقولي يا ربي تو ربي ما يتو إلى حقي عبادتي تبز وتك انكسرنا قينش ليك قال كان او كسر فعهد جيب جيكر رب العالمين تبتت بحشد عنده بجا بيشترين كش رب العالمين عم يبيع في عهدينه هنا لينا. شو كيا فعهدان وكب وقت رب العالمين ادم رب العالمين عم عهدينه يا ربنا من الكتابين الكتابة براءتين نافا كتاب بعده قال فاتي الله من الله غير. بس دي الله ولا به الله لا به ويكثر ما دون ذلك بس ويكثر ذلك لمن يشاء. بس ربنا مش الشركة خوش نابي. عم أبين إلا الشركة. هم إلا إذا شركة. يمر الشركة أبغى وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ربنا ولا كشركة. منی گویت یش یش شرکت کرد اشتناو جهنمی داد جزایی آبیا دنیای دا عمقی ناکه این یک بیت نوکا برخاسته او و بر دست بیت بیشتر ولی از شریکم جلتن مالت مال خود دنیوی کنی آبیند قبیل ناکه هر کس که می‌بیند کد مرغده بار صایت داده داره من تو یک وقتی که تو منشور کی شد دیوی مال منو جل زیر منو در کار من ماتشه هیا من هم كس قبل مع العلم ايش بشرة وكيمة نسبت بشريات و بشرة وكيمة بس رب العالمين الفضلات جل مروفه كلمان دار رضي مال نداري بس ام المروفه يتحين يتعازينه مروفه كده انكنا شريك يا رب العالمي بابا عباش تتبجه بابا عباش تسليمه دا سيدا والله عباش نزار چه چه هاي هزار هزار آخف نتوده كانت ولكن يقولون ان يكون هناك اشياء رب العالمين يا يكون صند اشياء يكون هناك اشياء يكون هناك اشياء يكون هناك اشياء يكون هناك اشياء يكون هناك اشياء يكون هناك خالقه يكون هناك اشياء يكون هناك اشياء يكون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين طبعا مش ما ظلمني لكن يا وقتي امانته اني بنو جهنم دا واظن مالك كريد ما دوتي كل غنه حكات كان قابل ابو حميش بقوجبي بشرتي نكن او تش جار ابو حميش بقوشنابي واش الا شر البخاليتي برهنديش اولش نام جهنم دا وهتاه تاتي دم باش تي كان نام جهنم دا باش تي بيه بيهويد من ها هو ناخذ رب العالمين بن ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون يبزن يا ربي خذ ما بينا ده النار جهنم ما بعث دنيا ده من عباده اللي بس بوتكيه شو شي رجال متنادين صالح كاين ربي يرجعوني لعل صالحا ما رب العالمين دي جابت يد مسكته قال اقسوا فيها ولا تكلمونا قلنا انها كلمة هو قائلها العالمين العالمين و... العالمين. العالمين رب العالمين عاشين بالاخساءه هذا بس بساطة ذكارينا رب العالمين دلي اخ اريد اهل جهنمي ليش دنجونه تبا ومصيبته رب العالمين رب العالمين اللي بجني دنجونه كمان في رب فشتينجي ذرابا شن شيئا هذا إيك المحاولات دوايا ذرابا بيجنا ونا دوايا مالكود لفجارةٌ قاس كنا مالك ونا ربك دعاءك ثم شفاعة الكلاني رب العالمين ثم هي بيك اللاني رب العالمين بيجي بلا ليقضي علينا ربك يعني بلا ربك مبمرين ما تحمل في عذابه وفي نخوشيني ما أفزرنا نذكر ما نظن كده بسلمهات ما نظن جهنم هو نخوش مدنيا وقال استيزار وطرانا ترانا يجي بيجي يقضي علينا ربك بلا ربك مبمريني بلا من انتدري بلا انتدري You من have to بس to hell, but you don't have to go to hell. The Imam Soudi is one of the people. At the time when the Lord comes to heaven, the Lord comes to heaven, and رب العالمين comes to heaven. After a thousand years, the Lord of the پیش اگهی وید لیودا ماي بجيم بلکي رب العالمين رحم مدادت و بلکي بر خاطر افي ملايكتاي که مالکه در جواني جهنم يك كبي و مداد خزان رب العالمين كري رب العالمين مخوش بوي بهندی پیش اگهی وید لیودا چه بيد پيش دي هزا مالك بيشته رب العالمين بيشته مالكی و مالك جهنم بدي بيشته اينكم ما كيفونه يبشه هندي تي دامينه بأن فيزا سال اجابهت بوجه كهريهيه لا بل هي واحد بهبي و خلاص إنكم بهبي انكم ماكثون يعني فهمت كذا بنهته درنيا هنده كان بهذبا كتشو دروا لقد جئناكم بالحقي ما به آنامین دبیش دی ما به هم دو حاکی درایکر بودن ما به عباد درایکر بودن ما کتاب درایکر بودن ما جماعت اکثر حقیقی است دین حق است دین راست هیلا بود هتارج قیامتی بون دیدن آن شون هکا دین نجیحشون گو مانع عذاب ندارن مانع نبندن نه دین جهنم دارن هکا اون حق نزاری بود بلا و نه دوهم بیته عذر مکرر شدن أو كسيدنا جاهبته حقيقي جاهبته يانتين جاهبته الحقيقة رب عايش عدمنا لا دونا بتجحن منه أما رب عايش هم كشجبو جهاد بوجب غنبر من جهاد بوج قراءة من جهاد بوج حقيق من جهاد بوج يا ترى حقه بس مدينة شون عندهم شعدر نما ولكن اكثركم للحق كارهونا بس أغلب اللي هنقول كارف من الجحيم اللي واختيه من الجحيم راسيد توتة بتنهوا كارف ليدون نه برای نه خدا وقت دادیه خدا گدینه او بیجش داد تا دو آیه قرآن بیجی دو حدیث به عنبری صلی الله و علیه و سلم بیجی حدیث مصیح به عنبری مشهد خدا گدینه او بیه ی کرب نماد بن کرب حقیق نماد بن کرب راستی نماد بن و آقای سی کرب حقیق و راستی نماد بید اما چون دل دینی است وقت میکردی کرب دل آیات خدا و بنو آخفنار رب العالمین و بن است وقت میکردی کرب وحی رب العالمین و بن آبوبکری عنبری هناتی ک حدیث صیح به الله و علیه لقد جيناكم بالحق طبعا مين اللي بيشتي ما بو حقينه بوخاري ولكن اكثركم للحق كارهون بس اغلب اللي حقي يا بغنوني هم حقيه دي حقينات شنو ونقولوا دي اتهنداتي لو اردنا أو آيات القرآن ومنوذيته قوتن، أو حديثة صحيحة بعمل صلى الله عليه وسلم ومنوذيته قوتن، واجب سرما أن بوضيه في بني وأن قبيل كين، وأن راز بينادره ورابن عملش بيكين. شر رجاء ما بشتاقو كريو ما كرب لها بون؟ أبد مايك ومابتو أبد مايك ووانك سبيت أبد بهندئتكان. وصلى الله وسلم على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين.